بوكتو أرموط دا تورمت اثنان وخمسون, <اثنان> وخمسون <تصفيق> ساواجروا في المتجر في المتجر ساواجروا تسنترشي خمار تزاويدت هل نذهب الى هل نذهب الى المتجر؟ ساقيدلي ماكس ينبغي ان اتسوق يجب ان اتسوق بيوري الكثير اريد شراء الكثير сад иқидеба саканцеларион нивтеви айна лавазим алмактбия айна лавазим алмактбия сапосто конвертеби да кагаалди мчирдеба ахтажу лизуруф ва варак хитабат ахтаж лизуруф ва احتاج لاقلام حبر جاف واقلام تعليم احتاج لاقلام حبر جاف واقلام تعليم سات ارس المفروشات قارادا دا كومودي ميردبا احتاج دولاب وادراج أحتاج إلى دوب وداج س مجدةتح تردبة أحتاج إلى مكتب ورفف أحتاج إلى مكتب ورفوف س أ شوبي أين لعب الأطفال؟ أين للعب الأطفال؟ ოინა და სათამაშო დათვი მჭირდება ახდაუ ილა ლოაბატი არუსა ვა ლაათი დობ ახდა ილა ლაბათ არუა ვალაბათ დბ ფეხბურთის ბურთი და ჩაადრაკი მჭირდება ახდაუ ილა კურატი ყდამ ვაშატრ ადა ილა ქურათ ყდამ وشطرنج ساد آرس خلصات سقوي بي أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ شاكوشي تا مومجرم جير أحتاج إلى شاكوش وكماشة أحتاج إلى شاكوش وكماشة ساخفراتيلا أنا تريلي და ჭანჭიკის მომჭერი წირდება. احتاج الى دريل <drill> ومفك. احتاج الى دريل არის სამკაულები. اين المجوهرات؟ اين المجوهرات؟ ზეცクイ და სამაჯური წირდება. احتاج الى سلسله وسوار احتاج الى سلسله وسوار إلى خاتم وحلق احتاج الى خاتم وحلق